التسجيل التاسع عشرة استمع إلى الحوار الآتي ثم اقرأه وتبادل الأدوار مع زملائك ما معنى الغيبيات يا والدي؟ الغيبيات يا ولدي هي الأمور الغائبة عن حواسنا السليمة ووصل إلينا خبرها عن طريق السماع لذلك سميت الغيبيات بالسمعيات ما معنى السماع؟ المقصود بالسماع ما روى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقله الرواة لنا وماذا ندرس في درس الغيبيات يا أبتي أحداث اليوم الآخر من البعث والحشر والمعاد وهل استوعب الصحابة هذه الغيبيات عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وصدقوا بها فتركوا الشركة وآمنوا بالله وكفروا بالطاغوت